119. ترجي من تشاء منهن مَنْ إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أذنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن بما أيتهم كلهم، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما، لا يحل لك النساء.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 119. طَعَامٍ أردتكم إلى طعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحبيب 110. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي من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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُ أزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إن كيئ أن أو تخوه فإن الله كان بكل شيء عليما